يصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله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 أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.